ثم ل مغفرة من الله ل مغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متتم او قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله نت لهم ولو كنت فضّ غلي غل قلب لا فض من حولك فعف عنهم واستغفر لهم وشاوذهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين ان ينصركم الله فلا غالب لكم ان ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخذكم فمن ذا الذي ينصركم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 أفمن يتبع الظوان الله كمن بابس خطم من الله كمن بابس خطم من الله جهنم وبأس المصير.